بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفّا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملائكة أعلى وي من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلق أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا من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 جحيم إنهم ألف وأبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ف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 دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إنني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبد 124. والله خلقكم وما تعملون 125. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 126. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 127. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 128. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 120. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذ...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 تتقول أتدعون بعلون وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لا محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أَبَقَ إلى الْفُلْكِ المشحون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يوم يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شجرة مِنْ يقطين وَأَرْسَلْنَا إلى مئة مِّنَ أو فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من لا ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان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 إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصافون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 المترجم